صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا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 وكثيرا منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون للمصدقين وللمصدقات واقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم يضاعف لهم ولهم اجر كريم والذين امنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينه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 يُنْفَتَرُ وَمُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ قِرْمِئًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَوْعِظَةٌ مِنَ اللَّهِ مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤديه من يشاء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 لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مفتان فخور الذين يبحلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولف ثمه هو ون الحميد